أيها الإخوة الآن يلقي فضيلة الشيخ إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم السلام على المسلمين ليبدأ بعدها بإلقاء خطبتي الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن رب كل شيء ومليكه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 لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه وعدم الاغترار بهذه الدنيا فإنها حلوة, خضرة فإنها حلوة خضرة غرارة قل من تعلق بها فسلم وما مد أحد عينيه إلى متاعها إلا وشرأبت نفسه وقارب الفتنة أو حال حول حماها والسعيد من جعلها مطيه للآخرة فصارت له دار ممر لا دار مقر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أيها الناس طبع الإنسان بادي الرأي أنه ميال إلى حب المحمدة ونيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة ونفسه تواقة إلى أن يشار إليه بالبنان أو أن يكون هو حديث المجالس أو أن يسمع قوله أو يكتب قوله والواقع أن من هذه حاله فإنه لا يحب أن يكون على هامش الاهتمام أو في مؤخرة الركب أو في دائرة الرضا بالدون ومثل هذا الطبع يعد امرا جبليا إلى حد ما لا يعاب مطلقا ولا يحمد مطلقا لأن الإطلاق في كلا الأمرين موقع في خلل غير مراد لأن صاحبه سيظل متارجحا بين افراط أو تفريط والقاعدة المنصفة تشير إلى أن خير الأمور هو الوسط وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم ومن هذا المنطلق عباد الله جاءت الشريعة الغرارة جاءت الشريعة الغراء ومن هذا المنطلق عباد عبادة الله جاءت الشريعة الغراء بالدعوة إلى كل خير وإلى كل ما يوصل إلى هذا الخير وجاءت بالنهي عن كل شر وعن كل ما يوصل إلى هذا الشر فأصبح الحلال بينا والحرام بينا غير أن بينهما امورا مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن مما حذر عنه، وإن مما حذر عنه في الشرع المطهر، وجاء التحذير مما غبته هو حب الشهرة، هو حب الشهرة والظهور، الداعي النفس المريضة إلى تعلق القلب بتأسيس بنيان السمعة على شفا جرف هار، أو الإعداد لرفع الضمّ من سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء. إذ من خصائص الشهرة أنها تأز المرء إلى المغامرة أزا ويدعى إلى تبرير كل وسيلة منصلة إليها دعى وهنا مكمن الخطر ومحل الشوك الذي لا ينتقش حب الشهرة مضنة الانحراف ورقية الشذوذ عن الجماعة وسلم الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي إضافة إضافة إلى اقتفاء غرائب الأمور وعدم الأخذ بالنصح والرجوع إلى الحق الشهرة سربال الهوى وغربال حب المخالفة من اشتهر تعرض للفتنه، ومن تعرض للفتنه فسينال عجرها وبجرها حب الشهرة مرض عضال يورث الأنانية وحب الذات والإعجاب القاضي على معرفة عيوب النفس نرى الشخص قد على وحلق في جو الشهرة وجاز فيها مسارح النظر ثم انحدر بعد هذا وتدهور وعفى رسمه فصار أثرا بعد عين وخبرا بعد ذات وقد يساق المرء مشرئبا إلى اقتطاف ثمار الثناء والشهرة وتخليد الذكر فإذا أخذ مأخذه لم يكد يخطو خطوة من خطوات سيره المشوش حتى تتعثر أقدامه ويروح إلى عطنه الاولى به وهو خمول ذكره لأن طالب الشهرة أسير لخوف لا ينقطع وإشفاق لا يهدأ قلق متلفت تقية صيد صائد أو غول غائل وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل شيئا منها يقربه إلى الله جل وعلا قال ابن عبد البر الاعجاب آفة الأحباب ومن أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل إن من أشد العوائق عن كمال الانصياع للحق ولزوم الجماعة والبعد عما حرم الله حب الشهرة والصيت لأنه متى لامس قلب المرء بزخرفها متى لامست قلب المرء بزخرفها حجبته عن نور الجماعة والثبات على الطريق المستقيم والرجوع إلى الصواب عند الزلل مهما كانت الشهوات المتاحة أمامه ولو لم يكن الباعث على مثل هذا إلا كونه بعيدا عن الإخلاص في التماس رضا الخالق جل وعلا دون غيره لكفى به محذورا وزللا بغيضا وزللا بغيضا عند الله أولا ثم عند خلقه ثانيا والذي سيقرأ التاريخ سيجد من كثيرا من ضحايا حب الشهرة دون التاريخ عبرتهم وصاروا مثلا لكل متعظ يقول ابن خلدون في مقدمته المشهوره قلما صادقت الشهرة وصيت موضعها في احد من طبقات الناس على اختلاف مجالاتهم على وجه العموم وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها وإن أثر الناس في إشهار شخص ما يدخله الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور بل يدخله التصنع والتقرب لأصحاب الشهرة بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعةٌ بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها فتختل الشهرة عن أسبابها الحقيقية فتكون غير مطابقةٍ للمشتهر بها انتهى معنى كلامه عباد الله إن خطورة طالب الشهرة وعاشقها ليست من الأخطار القاصرة على نفس المشتهر في حسب بل إنها من المخاطر المتعدية الى غيره والخطر المتعدي اولى بالرفع من الخطر القاصر اولى بالرفع والدفع من الخطر القاصر لئلا يتضرر به الاخرون لان عاشق الشهرة لو ترك له المجال فسيفسد في الاخرين من حيث يشعر او لا يشعر لان شهرته حجبت عن الناس الفرز والتنقيه في باب التلقي عنه وشهرته ستوجد له أتباعاً وأشياعاً من لدن الأغرار من الناس ودهماء المجتمعات وقد أشار ابن قتيبة رحمه الله إلى مثل هذا بقوله والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضاً ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشيعا انتهى كلامه. وحينئذ يكون زلل المشهور عن ألف زلة. لما يترتب على ذلك من المفسدة المتعديه. ولقد أحسن من قال العيب في الجاهل المغمور مغمور وعيب ذي الشهر الشهرة المشهور مشهور. ومع هذا كله فإن حب الشهرة داء منصف يفتك بصاحبه. قبل أن يفتك بغيره حيث يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إنه ما أحب أحد الشهرة والرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير ويقول سفيان الثوري رحمه الله إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسره عاشق الشهرة عباد الله لا ينظر إلا إلى رضا الناس، ومن تتبع رضا الناس فقد تتبع شططا. وقال, وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ولناخذ الحكمة. ممن جربها وخاض غمارها رغما عنه فعرفها وعرف خطرها وحذر منها مع أن شهرته كانت شهرة حق وثبات على الدين فها هو الإمام أحمد رحمه الله امام أهل السنة يقول من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه إني لأفكر في بدء أمري طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة ثم إن الشهرة عباد الله قد تكون بالشذوذ والمخالفة والمخالفة للحق كما أسلفنا وقد تكون أيضا في قول الحق وإظهاره فمن قال الحق ليشتهر به فهو مرائي وواقع في اتون الشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار الحافظ الذهبي رحمه الله إلى أنه ينبغي للمرء أن يقول الحق ولا يتراءى به لأنه ربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط عليه من يؤذيه لسوء قصده لسوء قصده وحبه للشهرة والرياسة الدينية فهذا داء خفي سار في النفوس انتهى كلامه فإذا كان قول الذهبي هذا في من قال الحق لينال الشهرة حيث جمع محمده واحدة وهي قول الحق وجمع مذمة واحدة وهي حب الشهرة فكيف إذن بمن جمع مذمتين قول الباطل ولأجل الشهرة عافانا الله وإياكم من الفتن وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن طالب الشهرة والتصدر ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه وتغضبه كلمة الباطل له وعليه لأن الله يحب الحق, يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم انتهى كلامه وحسبنا في ذلك وصية الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والتسليم فقد قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام راه أبو داود والترمذي ويا لله ويا لله ما أصدق كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول حق على الله حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه رواه البخاري تامل نزولا إن تكن حزت العلا فالشيء يهوي إن تسامى وارتفع ما طار طير مره نحو العلا مستمتعا الا كما طار وقع بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس إننا حينما نتحدث عن الشهرة ومخاطرها فإن الداعي إلى هذا الحديث ما بلغته امه الإسلام في هذا العصر من ظهور إعلامي منقطع النظير وأن المرء قد تبلغ شهرته الآفاق وهو قابع في بيته وذلك عبر الرائي أو المسموع أو المقرؤ وإذا كان تحذير السلف رحمه الله من عاقبه هذا الباب بناء على ما شاهدوه في أزمانهم المتواضعة ففي زماننا هذا من باب أولى وإذا كان المشهور عندهم يؤثر في المئات أو الآلاف من الناس فالمشهور في هذا الزمن يؤثر في الملايين المملينه، والشهرة وحبها باب واسع ليس مقتصرا على فئة بعينها بل تكون في الحاكم والعالم والوزير والغني والمفكر والكاتب وممتهن الفن والصحفي وغيرهم كثير وكثير فكم من شخص أراق الدماء وبطش وظلم لأجل التصدر والشهرة وكم من غني. عب من الربا كما الهيم ليشتهر غناه وكم من عالم او داع كبا وزل وانقلبت حاله اوراء وسمع لاجل الشهرة وكم من صحفي قال باطلا قال باطلا واخفى حقا واشعل نارا للفتنه لاجل الشهرة وكم من ممثل وممثله ارتكب الحرام واشاع الفاحشه لاجل الشهرة إنه ما جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة إلا ليضفي لأمة الإسلام روح الوسط والاعتدال ونيل الأمور من أبوابها, من أبوابها المتاحة دون نهم أو تكالب على محرم فقد قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وما تواطأ السلف رحمهم الله على ذم الشهرة والتحذير من مغبتها إلا لمزالقها يقول الثوري رحمه الله إياك والشهرة فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة وقال أيضا خرجت حاجا أنا وشيبان الراعي مشاتا فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا فصاحبه شيبان فبصبص وضرب بذنبه مثل الكلب فأخذ شيبان بأذنه فعركها فقلت ما هذه الشهرة قال وأي شهرة ترى يا ثوري لولا كراهية الشهرة ما حملت زادي إلى مكة إلا على ظهره وقال أبو بكر بن عياش أدنى نفع السكوت السلامة وكفى بها عافية وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية وحاصل الأمر عباد الله أن الشهرة مزلق خطير فكيف بمن يحبها ويسعى لها ويبذل كل وسيلة لينالها وهذا هو الذي قصدناه من الحديث عنها أما من أشهره صدقه وتقاه وثباته على الحق وقول الحق فهذا ممدوح وهو من عاجل بشرى المؤمن مع, مع, مع عدم أمن الفتنة عليه فقد ذكر ابن كثير وابن الجوزي وغيرهما أن الإمام أحمد سمع في مرض موته وهو يقول لا بعد لا بعد حتى اموت فسئل عن ذلك فقال عرض لي الشيطان وهو عاض على اصبعه يقول لقد فتني يا احمد لقد يا أحمد اي لم استطع روايتك فقلت له لا حتى اموت حتى اموت هذا وصل رحمكم الله على خير البريه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 سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين